بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين نحن حتى الآن ذكرنا وجوها خمسة لصحة المعاطات بمعنى مملكيتها أولا سيرة المتشرعة وقد ناقشنا فيها وقلنا أن هذا واجد غير تام ثانيا سيره العقلاء وقد وافقنا عليها وقلنا هذه تام فسي... فإن سيرة العقلاء عقلائية بعد كانت موجودة حتى في زمن المعصومين أو قل ارتكاز العقلاء أو قل الارتكاز والسيرة بأي شكل, بأي شكل تعبر ولم يصلنا ردع بمستوى السيرة فإن الردع إن كان يجب أن يكون مستوى السيرة المتأصلة أو الارتكاز المتأصل مو رواية يقع البحث فيها أنها تامة الدلالة أو لا مهشكة هذا بالنسبه لسرة العقلاء بعدين كان عدن أحل الله البيع وكان عدن تجارة عن تراض وكان عدن أوف بالعقود لما قلنا من أن المعاطات بيع عرفا والمعاطات تجارة عن تراض عرفا والمعاطات عقد عرفا كل هذا مضى آخر دليل نذكره رواية الناس مسلطنا على اموالهم هذا اخر دليل وهذا الدليل الظاهر ان المصدر الاصلي لهذا الدليل دليل لهذه الروايه الظاهر ان المصدر الاصلي لهذه الروايه كتاب غوال اللالي او عوال اللالي بعضهم منهم عوال اللالي بعضهم منهم غوال اللالي البحار مجلد اثنين بحسب المجلدات الجديدة صفحة مائتين و وخمسة الحديث السابق نقلا عن غوال الآلي فلي مجلد اثنين صفحة مائتين الحديث السابق نقلا عن غوال الآلي وهذا كما ترون من ناحية السنة خب لغي مثلا هي مرسرة غوالي لآل بخد ومن ناحية الدلاله طبعا هذه الرواية الناس مسلطون على أموالهم ما تنظر إلى العقود فحسب يعني فليعقدوا ما شاءوا من عقد على أموالهم وإنما تشمل أيضا التصرفات الاستهلاكية يعني الناس مصرعون على أموالهم خب يأكل يشرب يستفيد يستفيد التصرفات الاستهلاكية أيضا داخلة في الإخلاق يقينا وعليه فكما اننا نقول لو حرم شيء في التصرفات الاستهلاكيه الا نقول انه لو حرم الخمر لو حرم شرب الخمر او قول هرسال الخمر قد تقول مو ملكي لو حرم اكل الخمر أكلوا لحم ال... أكلوا بعض أعضاء ال... حرموا أكلوا بعض أعضاء الغنم خم... الغنم هو ملكي بعد هذا الناس مسلطون على أموالهم حسما يشمل هل نقول أن حرمة أكل بعض أعضاء الغنم تخصيص في الناس مسلطون أموالهم ما أتصور أن العرف هكذا يفعل، أن هذا تخصيص، وإنما, وإنما تخصص يعني الناس مسلطون على أموالهم معناه أن رأس الخيط في التصرف بيدك أنت المالك ما حد لا حد يزاحمك هذا ما حد لا أحد يجي يزاحمك في هذا أما أنه لو أن الله حرم أكلًا أو حتى الخمر لو قلنا أن الملكيه باقية تقدر تخلل ص خل ما تتشجين منه الآن شرب الخمر هذا حكم شاركي لو أن الله حار أو الماء النجس حرم شربه الماء النجس فملكه ملكي حرم شربه هل العرف يقول هذا تخصيص في الناس مسلطون على أموالهم أو لا الغرف يقول انت مسلط على هذا الماء النجس يعني لا احد يحق له ان يزاحمك ايها المالك رسول خيط ما للتصرف بيدك اما لو ان تصرفا كان حراما شرعا هذا مو انه احد اجي وزاحمك الناس مسلطون على اموالهم هذا معنى كما نقول هذا التصرفات الاستهلاكية عين الكلام نقوله في العقود لو أن الله حرم عقدا العقد الربوي أو غير ذلك هذا ليس فخصصا في أن نصم صلى على أموالين أن على فقد يريد يقول لا أحد غيرك يجي رحمك فيما تريد من تصرف سواء عقد أو أو استهلاك لا أحد غيرك غير يحق له مزعم هذا هو هذا هو مزعم هذا هو مزعم هذا هو مزعم هذا هو مزعم هذا هو مزعم هذا هو هذا هو مزعم هذا اللفظي الذي قد يستدل به على بطلان المعاطف أو على عدم مملكتية المعاطف. نحدث مسألة الإجماع هذا أحد الأد الإجماع هذا نحدثه على شيئا ما بحثناه في أول ما دخلنا بحث المعاطف وشيئا ما موجود أدنى في كتابنا في القلوب. ماكث في ما بدء المعطف. يهمنا الدليل اللفظي ب قلنا ان الدليل اللفظي هم يجب ان يبحث بروحين تعارضا بروح انه دليل لفظي يعارض احل الله البيع واخرى بروح انه دليل يردع عن السيرة الراد عن السير القلايد على كل حال يجب ان نبحث هل هناك لدينا دليل لفظي يدل على قطلان المعاطات أو عدم مملكية المعاطات أو لا الدليل اللفظي عمدة الدليل اللفظي هذه الدواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هذه عمدة الدليل المنهج البحث الموجود لدى أصحاب الكتب المطولة سواء السيد الإمام رحمة الله عليه اللي عند كتاب البيع أو السيد الخوي رحمة الله عليه اللي عند أبحاث البيع أو نفس الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اللي بحث الموضوع في المكاسب هم عقدوا يعني تكلموا شكلين تكلموا مفصلا حول معنى هالعبارة لو خلينا وحدها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وبحثوا احتمالاته وعلى كل احتمال هل يتم الاستلال أو لا يتم الاستلال وكلاما آخر بحثوا هالعبارة ضمن كل الرواية ومن كل الرواية هالعبارة اشتنضي من معنى خب أنا حسب بناء على أني باني عن الاختصار البحث الأول هو أحذفه لا دعيبه بحث فرضي يعني لو كانت هذه العبارة وحدها فهذا فرض نعم لو كانت وحدها أني إذن به احتمالات وأي الاحتمالين هو الصحيح وأي الاحتمالين هو الأقوى وعلى كل احتمال هل نقدر نجيب على هذا, هذا البحث أنتم علماء الأمة وتستطيعون أن تراجعوا كتب الفقه الموجودة أمامكم الذي أبحثه أنا منهج بحثي هذا أجعل هذه العبارة ضمن روايتها وأفسرها على ضوء الرواية ان شاء الله ثم أستشر لهذا التفسير بباقي رواية الباب فإن باقي رواية الباب تلقي ضوءا واضحاً على معنى هذه الرواية ثم أرجع وأقول خب هذه الرواية بهذا المعنى هل يدل على بطلان المعاطف أو لا هذا ينفلي بالأخذ هذا منهج البحث الذي أتبعه بحوله بقوة الرواية ما يلي رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح على اختلاف النسخ قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا هذا خلينا نفسر الرواية او اذا تفدون اقراها من الوسائل عنه يعني الحسين بن سعيد عن ابن ابي امير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا يعني أنت روح اشتري لي الثوب اشتري لي الثوب الفلاني يعني يبدو أن هذا الرجل ما عنده فلوس ما عنده مال ويجي هذا الثوب يقول انت اشتري بفلوسك اشتري وانضيني اياه مؤجلا وانا اربحك اذا اشتريت اشتريت بعشر جنانيذ انا اعطيك مثلا افنع عشر نينار او خمسة عشر نينار مؤجل اخر استفيد من هذا من الثوب اللي هذا اللي يسمونه بالعينه العينة معناه المستفاد من اكثر الروايات هذا يعني أتفق أنا وياك أنا ما عندي مال أنت عندك مال أتفق أنك تشتري عليكم السلام هذا المطاع اللي أنا أريده بناق وتبيعه علي فقدياً أو مؤجلاً وبسعر الأغلى هذا في أغلب الروايات وان كان وفي تفسير العينها هناك خلاف كله. فسرها بتفسير لكن المستفاد من أغلب الروايات هذا أن هذا هو اللي يسمى بالعين اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا خب هذا معنى قال الإمام يقول أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ خب أنت اشتريت بعدين يجوز يبطل بعد ما اشتريت ما يشتري منك قلت بالا ايه نعم ان شاء اتركت وان شاء اخذ اجبار موقع قال لا بأس بهي انما يحلل الكلام ويحرم الكلام خو هنا ضمن هالدائرة معنى العبارة واضحة بس بغض النظر عن ان مساء استشهد ان شاء الله بباقي بواية الباب معنى العبارة واضح يعني انه ان, ك إن كنت قد ألزمته بذلك؟ هل المقاوله اللي صارت بينكما اشتري ثم أنا اشتري هذا هو عقد ليس على عقد حتى نقول الكلام العقد العقد الكلامي يحل يحلل والعقد الكلامي يحرم هذا مو عقد أسمع هذه مقاولة انه أنت روح اشتري وأنا هم اشتري منك فقديا بقيمة أعلى أربحك هذه المقاولة هذا كلام المقاولة كلام هذا الكلام إن كان على شكل إلزام واستجاب يحرم وإمثل كان على شكل لا خيار شئت تأخذ ما تأخذ ما بيشي حلال هذا مفاوط الرواية إذن يجب بعد ذلك اخر الشيء عندما نرجع مرة أخرى إن شاء الله لكي نرى أن هذه الرواية هل تدل على أن المعاطف باطلة وعلى انه أنه لا بد أن يكون عقد بالكلام يجب أن نخليه ضمن هل فهم من المعنى ونرى انه هل يدل حقا على ذلك أو لا يدل هذه هي نسخه التهذيب و صاحب الوسائل هم ماخذ من التهذيب فهناك وارد يحيى عن خالد بن الحجاج في نسخه التهذيب صاحب الوسائل هالشكل يقول يقول ورواه رواه الكلين عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن, عن ابن ابي عمير مثله ظاهر عباره صاحب الوسائل يبدو أن النسخة الته... نسخة الكافي كانت عند صاحب الوسائل هم كان مكتوب خالد بن الحجاج يبدو هكذا لأنه يقول في رواه الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله يعني يغف على ابن أبي عمير مثله يعني شون يعني عن يحنب عن يحنب يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج فارباروت طبعا المصدر إذا أنطيكم المصدر المصدر المجلد الثامن عشر من الوسائل تحسب طبعة آل البيت الحديث الرابع صفحة خمسين فظاهر عبارة صاحب الوسائل حينما قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن, أبي عن ابن أبي عمير مثل ما ينتجون صاحب الوسائل صاحب الوسائل يكرر يعني يذكر السند إلى أن يصل إلى نقطة الاشتراك مثلا يذكر سند الكافي حينما يقول ورواه الكلين إلى أن يصل إلى نقطة الاشتراك مع السند الأول هنا وصل إلى ابن أبي عمير يعني من, أبي أبي عم من ابن أبي عمير نقطة اشتراك بين التهذيب والكافي هذا ما الشكل اللي سمعنا إذن يعني أن باقي السند هو هذا يعني يحيي بن الحجاج عن خالد بن الحجاج في حين أن الموجود في الكافي فالطبعة التي أنا عندي طبعة الآخندي المجلد الخامس باب الرجل يبيع ما ليس عنده الحديث السادس صفحة ميتين واحد خالد بن نجيح وارد خالد بن نجيح ما وارد خالد بن حجاج خالد بن نجيح نحن وجدنا أن أن الصفوان و أن محمد بن أبي عمير وصفوان إلهم نقل عنه وعليه فيتم لو كان خالد بن نجيح يعني لو كان نسخة الكافي الموجودة فعلا بيدنا أو هذه الموجودة على الاقل لو كانت فيها الصحيفة تم سند الحديث لأن المشكلة هي مشكلة خالد بن نجيح وخالد بن نجيح نجح رغم أنه لم يرد بشأنه توثيق لكن بما ان ابن أبي عميل وصفوان عدهم رواية عنه فهم من لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة يثموا السنة ولكن بما أن نفس نسخ الكافي حسب ما يظهر لنا من عبارة وسائل مختلفة فإن ظاهر الحال أن الشيخ الحور الكافي اللي كان عنده كان بخالدم الحجاج ما كان به خالد بن نجيح هاي من ناحيه ثم الشيخ الطوسي لا ينقل حق خالد بن حجاجي اذا ونحن نحكم ان يكون نقل الشيخ الطوسي هو الصحيح يسعى على العموم يقولون ان الكليني اضبط من الشيخ صح ما دام نحتمل ذلك اذا الروايه من ناحيه سنديه ساقطه نرجع اخرى نرجع مره اخرى الى الناحيه الدلاليه قبل ان نتكلم بالضبط في انه هل هذا يدل على بطلان المعاطاه او لا أثبت هل مفهوم اللي احنا استفدنا منها الروايه وهو ان المساله مساله التقاول الذي يكون قبل البيع وهو وهو التوافق الذي يتم بين الوسيط وبين هذا الرجل اللي يطلب العينه حسب مصطلح الروايات هذا التقاول اللي يكون بين الوسيط يعني هذا اللي اللي ما عنده فلوس يقول له انت روح اشتري وبيع علي انا اربح هذا الوسيط وهذا الذي هو ما عنده فلوس فهكذا طلب طلب العين هذا التقاول هذا هو الكلام الذي يحلل ويحرم هذا خل نثبت إضافة إلى أن هذا هو معنى الرواية الرواية ما ممكن تفسيره بتفسير آخر إذا ما فصلنا كلمة إنما يحلل الكلام يحلل الكلام من بطن الرواية، خلنا في بطن الرواية، الرواية، ما ما, ما تقبل أي تفسير إلا على التفسير إضافة إلى ذلك نرى أن باقي رواية الباب هم نفس اللي ما به بعد إنما يحل الكلام يحل مرفع باقي رواية الباب هم نفس المضمون فمثلا نفس الباب ونفس الصفحة من الوسائل الأخصوص الحديث السادس صحيحه منصور بن حازم وعنه يعني عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه بس هذا ليس صريحاً الرواية في مسألة العينة ليس صريحاً يحتمل أنه أنا عندي كسل ما ريد ما ريد أشتري أقول أنت روح أشتري فعلا أنا أشتري منك قد يكون كلاهما أناقض مثلاً محتمل بي هذا لو, لو لم نستشهد ب باغي من منصور ابن هذا منصور بن حازم عند عدة صحاحة ومحتمل أن تكون هي في واقعها واحدة وفي واقع صحاح لا واضح أنه ينظر إلى مسألة العين سهال سحارة الرواية ما ذاكر بي أنه أنا أربحك كذلك هذا الظاهر يقول في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا باس ذلك انما لا باس بذلك انما البيع بعد ما يشتري يعني هم يقول لي ما الزمه ذاك التوافق اللي بينهما كان روح اشتري وبعدين انا اشتري منك هذا ما كان الزام وطبعا لكم ما كان عقد واضح ما كان عقد يقول هذا ما كان الزام من هو ذاك يشتري بعدين انشاء اشترى انشاء لا, لا باس به هذه رواية صحيحة معاوية ابن عمار نفس الباب الحديث السابق وعنه عن فضالة ابن معاوية عنه عن فضالة عن عن, عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله يجيء الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل شوفوا هذا واضح في في مسألة في العقينة. في الربح والأجل هم يقول كذا مبلغ راح أربح وكذا مدة أجلني أنت سأروح اشتري نقدي لكن أنا سأأخذ منك بلا فلوس لمدة لأجال فيقاولني يقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجال حتى نجتمع على الشيء. بعد بعدما نتفق ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه قال عليه السلام أرأيت إن وجذبي عنه وأحب إليه مما عندك يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك لقال حرير آخر أحب إلى هالس ما أن جنس الحرير كان أفضل أو السعر كان أرخص إلى حق هالشكل أوجبت أنت ذلك أنت حصلت لك مشتري آفا أنفع لك أتستطيع أنت الصرف إليه وتدعه قلت نعم قال فلا بأس ما بشر فالمسألة مسألة الاستجابة وعدم الإزفيا الاستجاب. هاي صحيح محمد بن مسلم هم نفس الباب الحديث الثامن ايضا وعنه يعني عن حسين بن سعيد عن حمار عن حريز عن حريز وصفوات عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أتاه رجبا رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقدا أو نسيئة هذا ما شخص هل هذا نسيئة يأخذ أو لا نقدا يأخذ فابتعه الرجل من أجله الرجل راح قال لي يخالف راح اشترى من أجل هذا اشترى قال ليس به بأس انما يشتريه منه بعدما يملكه يعني استجاب ماكو مادم استجاب ماكو وإيجاب ماكو لا باس فيك. إيه اي ما عندي الروايه ما ذكر صح ما عندي الروايه ما ذكر ربح اي ما, ما, ما معلوم ان يكون هذا من اخبار العينه لذاك المعنى الصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الحديث التاسع من الباب وعنه أم عن الحسين سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن العينة هذا خب صريح في العينة يعني ذاك يشتري نقدي بثمن رخيص هذا يشتري فقدي بثمن اغلى هذا المعنى المعنى العينه الغالب على الروايات وان كان هناك بعض الروايات اللي قد يمكن ان تفسر العينه هي بمعنى اخر سالت ابو عبد الله عن العينه فقلت ياتيني الرجل هو اللي يقول العينة بعدين هو في الرواية تفسر العينة العينة شنو معناها هذا سألت أبو عبد الله عن العينة فقلت ياتيني الرجل فيقول اشتر المتاعة واربح فيه كذا وكذا أنا عن مبلغ من الربح طبعا هذا راح اشتريه فقدي ولهذا السميعينة أربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشيء من الربح فنتراغى به أنه كذا مبلغ الربح ثم انطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرتو لولا هذا الرجال أنا م... هذا المتاع ما أريده مو محل حاجتي انما هذا قال لي روح اشتري حتى اشتري وأبيع عليه لو لا مكانه لم أرده ثم آتيه به فابيعه فقال ما ارى بهذا باسل لو هلك هنا هل نسخه الوسائل التي انا لا اقراها كاتب لو هلك هالشكل مكتوب لو هلك منه المتاع الظاهر ان منه غلط كلمه منه هنا مو محله وأظنه صار خلط بين هالرواية ورواية أخرى من روايات من روايات منصور ابن حازم يعني منصور ابن حازم أدت روايات ولعلها في رواية واحد في تلك الرواية في إحدى روايات منصور ابن حازم اللي راح تجي إن شاء الله كلمة منه لو كان هناك كان يناسب إهنان لا يقول ثم آتيه به فأبيعه فقال ما أرى بهذا بأسا لو هلك الظهر الصحيح العبارة ها شكل يجب أن يكون لو هلك المتاع حفظ كلمة منه لو هلك منه المتاع لو هلك المتاع قبل أن تبيعه وقبل ما يبيعه كيف يلك منه من ما نعلم منه, منه. ما أرى بهذا بأساً. لو هلك المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك. يعني ذاك باعتبار ما موجب، ما مستوجب، ما ملزم. حتى إذا اشتريت بعدين تقول لي أنا اشتريت لك هلك في جهنم فلوس عليك. لا. لو هلك لو هلك المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك. وهذا عليك بالخيار إذا هذ هذا الرجال ما ملزم بان يشتري منك إن شاء اشتره منك بعد ما تأتي وإن شاء رده فلست أرابي بأسه ايضا صحيحه منصور بن حازم الحديث الدعش من الباب وعنه يعني عن حسن بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يتعين من رجل هذا صريح في القينة اصلا يريد أن يتعين من, من رجل قينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك أنا ما عندي فلوس أدي أقول اشتري لي الثوب الفلاني وأنا ما عندي فلوس اشتري منك فقدي وأربحك ثم أقول له أنت لا تروح إلى باب لوكانت اشتري الثوب اللي أريده انظرني فلوس أنا أروح أشتري أعطني إلف نص درهم يعني أروح أشتري لك أ... لأني أنا أعرف الثوب اللي يلوك لي ويناسبني أنا أعرف منك يقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم لأنوان قرض مني فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال يعني إلى هذا الوسيط فيدفعه إليه يقول هك هذا الثوب أنا سأشتريه فقال أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء اباع بعه وإن شاء لم يبيع بعدين من أن من ذاك اشترى الثوب وإجاءن طائل هذا الوسيط فشو ملزم هو ذاك الوسيط ملزم أن يبيع على هذا فقدي وبسعر أو ذاك ملزم أن يشتري يقول الله بالخيار أليس إن شاء ت... إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء إعباعه وإن شاء لم يبيع قلت نعم قال لا بأس هذه الرواية الرواية الثانية عشر وهي أهم رواية من بن حازم الاحتمال أن هذه الروايات من سلمان حازم كل الرواي واحد كانت وارد اهنان اللي أقول كلمة منه اللي حدثناه من ذيك الرواية كان مناسب أن تكون فيه الرواية الرواية وائل مايلي بإسناده عن أحمد بن محمد يعني بإسناد الشيخ مالك حسين المصعيد خلاص بح. بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحك عن سيف بن عميرة عن منصر بن حازم السنة الصحية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه يعني قاله أنت اشتري نقدي أنا اشتري منك فقدي السعودة أغلى هذا طلب من رجل ثوبا بعينه قال بالي هنا اعلان طلبه من رجل ثوبا بعينه هسه هنا ما يقصد بعينه مجرد انه يبيع عليه فقدا بمرابحه مو انه يشتري يعني قد يكون هذا الرجل موجود عنده موجود عند شاري قبلًا ب بمبلغًا يقول هذا اللي انت شاري بمبلغ فقال بيع علي بعينة يعني بسعر أغلى من ما اشتريته وفقتي عينة هنا بهالمكان عن رجل عن رجل ولا من رجل ثوبًا بعينة قال ليس عندي هذا الرجل يقول انا أنا ما عندي رثوب حتى أبيع لكن عيني لي ما عندي هذه دراهم فخذها انطيه انا البسيط مثلا انطيه اقول لها فلوس روح اشتري جمل حتى نسوي عيني قال ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتري بها فأخذها فاخذها بها فوبن كما يريد ثم جاء به وان راح اشترا يابو هذا الفلوس اخذ قرض او امانه هناك هم قرض يمكن انه يكون امانه في روايات سابقه قالنا قرض يمكن انه يكون قرض يمكن انه يكون امانه يدخل في يقول امانه صح صح هناك نقوله امانه لا تقول صح أيه. اي اي باله يقول هناك انا قلت قرض هذا اذا كاتبه شطب عليه كتب قرض امانه ثم جاء به اي يشتريه من قال أليس إن ذهب الثوب شوفوا هنا لو كان كلمة منه لحذفناه إن كان هنا كان في محله أليس إن ذهب الثوب منه يصير يعني بيدهم هذا أمين الثوب تلف وهو أمين أليس إن ذهب الثوب طبعا كلمة منه موجود في الرواية أقول بيك الكلمة احتمال انه عند النصاخ أو الكتاب من فكاتبه صار اشتباه يعني منه اللي يناسب أن يكون هنا راح إلى هناك أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهيم طبعا كلمت منهم ما موجودها أقول لو كان هنا يناسب أن يكون وإلا ما موجوده لا كن نرجع مرة أخرى إلى ذاك النص لا تسبت مثل آيات قتل قابيل هذه. كن نرجع لذاك نص. كلامك يصخل له. أليس إن ذهب الثوب فمن, فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت بلا. اي هالشكل؟ قال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. قلت نعم. قال لا بأس به. خب. رواية واحدة أقراها بعد واختم الحديث لأنه أذان قريب. وعنه يعني باسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى فالسيد من خلاص خلص بأن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن رجل قال لي اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها هذا واضح في المقصود يقول المواجب لا تصير المواجبه تحرم ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها آخر رواية من الباب هذا اللي أريدكم تطالعوه قبل أن نبحثه لأن لأنها رواية معقدة وهي رواية الرواية رابعة عشر من الباب باسم إسماعيل بن عبد الخالق سألت أبو الحسن هذه طالعوها بالذات هذه رواية معقدة كنا فسرها أصلا نشوف هاي الرواية شنو تقول نفس الباب ها ما الباب ما عنضكم رغم الباب الباب الثامن من أحكام العقود الباب الثامن من احكام العقوق فقود الرواية الرابعة عشر هذا طالعوها حتى نبحثها غدا ونشوف كيف نفسر هذه الرواية إلى أن نكمل الحديث الشارع